يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأدى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كله المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحدار مربان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكلّذون الذهب والفضة ولا ينصقونها ولا ينقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر عليها فيلا لجهنم فتُكوابها جذابهم وجنودهم فتُكوابها جذابهم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 ما على المستقيم.